ومن لم يؤمن بالله ورسوله فَإِنَّا أَعْتَدْنَا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 فإن تطيعوا يؤتكم الله أَجْرًا حسنا وَإِنْ تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أَلِيمًا ليس على الْأَعْمَى حرج ولا على الْأَعْرَجِ حرج ولا على المريض حرج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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ولتكون آيَةً للمؤمنين وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا